و إ ذ ا السماء فرجت و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل أ ق ت ت ل أ ي يوم أ ج ل ت ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أ ل م نهلك ا ل أ و ل ي ن ثم ن د ع ه م ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعل بالمجرمين وين يومئذ للمكذبين أ ل م ن خ ل ق م من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ ل ى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وينهي يومئذ للمكذبين أ ل م نجعل ا ل أ ر ض ك ف ا ت ا أ ح ي ا ء و أ م و ا ت ا وجعلنا فيها رواسي شامخات و أ س ق ي ن ا ك م ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ب و م و ي و م ئ ذ ل ل م ك ب ي ن ه ذ ا يوم ا ل ف ص ل ج م ع ن ا ك م و ا ل أ و ل ي ن فإن ك ا ن ل ك م ك ي د فكيدون ويل يوم للمكببين ويل يومئذ إن ا ل موسوعه ت ق ي النابلسي و ن ك ل و ا و الاسلاميه اسماء الله ك ن ا ل م ح س ن ي ن و ي ل ه يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إ ن ك م مجرمون موسوعه ا ل ك ذ ب ل س ي للعلوم الاسلاميه